بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم من المرسلين على صراط مستقين العزيز الرحيم لتنذر قوما ما قال حقا القول على اك ذره بهم لا يؤمنون ان جعل اقيم اولم تهيا الى الاذ قام فهم مقمحون وَمِنْ خَلْفِهِمْ خَل فيم ت فأَع شيءهُم فَملَ هم أم لم تُظهر لا يؤمنون إنما تُظهر من تبعون. وخشي الرحمن بالضيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصينا مفيه. ما من مبين؟ وضرب لهم مثلا أصحاب القبض إذ جاء. وَلَوْ تَمَّ إِلَيْهِمُ النَّبَذُ مَا كَذَّبُوهُ Oh <laughs> بل أنتم قوم مسرفون وجاء قوص المدينة رجل يسوى قال يا قوم المرتلين تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي اذي فطرني والى ترجعون استخف من دوني آله إن يردني الرحمن بغر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا love one man. كرة على العباد لا يأتيهم أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن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 قمر ولا الليل سابق وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم ما يركبون وإن ان نشأ فلا سلام سوار خلقهم ولا هم يقدون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل له ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم آية من آيات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 مقعد مبين وأن هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبل كثيرا، أَفَلَمْ تَكُونُ تَأْخِلُونَ هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكتبون <تصفيق> اللي يوم نخدم ولا أفواههم وتكلمنا. الرجل غضب ما كانوا ولو نشاء فَأَمْسَكَ عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَسَبَقُوا الصِّرَاطَ وَأَنَّى يُبْصِرُونَ ولو نشاء ولا سمح الله على مكانه فمن ومن نعمره ننكسه في القلق أفلا يعقلون وما يرى ما ينبغي له ان هو الا ذكر يَوْمَ من مَنْ كَانَ حَيَوًا وَيَحِطُّ طَلَقُونَ عَلَى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا النواما فهم لها مال وَلِلَّذِينَ هَادُوا حُمْ فَمِنْهَا رَكُبٌ وَمِنْهَا يَقُولُونَ وَلَهُمْ فِي منام من فيهم من شارب وَاتَقَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَتَلَ وَلَهُمْ يُنْصَرُونَ لَا لهم جن ذم فلا يحزن كقولهم إن نا نعلم ما يسرون وما يلدن، أ ولم ير الإنسان أن وقفت فاذا هو خاصم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل <كليحيي> يحيي الذي أنشأها أول أمر، وهو بكل خلقنا لي. لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أن أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو القلاب